بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس الشمس مو بالقوة والكمان والقمر فخر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا الظي وما طحا ط خم الط والابن والظي هذا وما سواها ونكس الام لحمن سكا وقد خاب من دسها وقد كذبت فمود بطغواها فكثر اَشْقَى نَعَمِيرُ دَعَتَ فَقالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ إِنَّ قَدَ اللهُ وَسُقْيَا فَقالَ <تصفيق> لَهُم أَنُورُ فَإِنَّ قَدَ اللهُ, الله وَسُقْيَا سواها